بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اولم تحرم ما حل الله لك تبتغى مباات ازواجك والله غفور رحيم قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَثَّنَ النَّبِيُّ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نُبِّئَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَأكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ التَّوْبَةَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ اَلتَّظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكم ان يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانات تائبات عبادات سائحة سائحة فجباته. وَابْكَرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون